إنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فلما التكبر ولما التجبر ولما الغرور يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك.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 وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بصوت القارئ مشاري بن راشد لعفاس ويحتوي على جزء عمه مع الدعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم